بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقررك فلا تنسى إلا ما شاء ضمنه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 تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيروا وابقوا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى